I'm ديريح له شعر أغنية قلب له وجبين كسناعل رحيب شعر أغنية قلب له وجبين كالسنا عال رحيب أنا إن سألت أي مضني قالت القامة حبيك عجيب شعر أغنية قلبي له وجبين كالسنى we I'll be هو ذاتا تلقينا على سندس الغوت والدنيا غروب. قال لي أشياء. Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? ليت يدري أنه العودو الطروب من بلاد سكرة قار لها تربة ناي ونهر عندليب من بلاد سكرة قار ناي ونهر عند ليب ويطيب الحب في تلك الربا مثل ما السيف اذا مست يطيب نسمت من صوب من صوب سوريا الجنوب قلت هل